أَمَّ يَتَسَاءَلُونَ أَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَائِ العَظِيمِ عَنِ النَّبَائِ العظيم, النبأ العَظِيمِ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ هم فيه مختلفون كلا سيعلمون, كلا سيعلمون, كلا, سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض بهذا؟ ألم نجعل للأرض مهداً والجبال أوطاداً والجبال أوطاداً وخلقناكم أزواجاً وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, وجعلنا الليل, لباسا وجعلنا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا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 وجع الناس راجو وهاج وانزلنا من المعصرات ما أنثجج وانزلنا من المعصرات ما لنخرج به حب ونباتة. لنخرج به حب ونباتة. وجنات ألفافا. وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاً. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيّرت الجبال فكانت سراّبا وَسُيِّرَتْ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا, جهنم كانت مرصادا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَبْطَاغِينَ مَآبَ لَا بِثِينَ فِيهَا أَحْقَابَ لَا بِثِينَ فِيهَا أَحْقَابَ لَا يَذُوّقُنَّ فِيهَا بَرْدَ وَلَا شَرَابَ لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذبا وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلنزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلنزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازة إن للمتقين مفازة حذاء قو أعنابا حذاء وكواعب أترابا وكواعب أترابا كأْسًا اندهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء أمر ربك عطاء حسابا جزاء أمر ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابة يوم يقوم الروح والملائكة صف وَلَا يَتَكَلَّمُونَ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا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 فَمَن شَهِدَ فَقَدْ إِلَى رَبِّهِ مآبَا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ